بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الزكرة وننفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغلى وكذب بالحسنى فسنيسره ما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ونونا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصرها إن لشق الذي كذب وتولى وسيجنب ونفق الذي يؤتي ماله يتذكى وما ل أحد عنده من مغمة تجزأ إلا بتقوى وجه ربي لا ولا